غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تجوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته